فاني علم رمبي من سوء down. ضيعا النغاوتي غوثان منك يدركني ساريعان يمشي مول القصور ويرتجي باللاتي Dah dah ra <laughs> a I'm gonna be. girl <laughs>